الذي ذهب إليه الحافظ المقدم الطبقات. عندي جواب. هل أمر متقرب؟ ما رح الله فيها؟ لا. لكن هل تصف هل حصر في حصر لقسط الإشكال في هذا الكلام؟ الإشكال تداخل التعريف. التعاريف تتداخل لو عرفنا التدليس بأنه رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه. دخل ذلك في تعريف الإرسال الخفي، فالحافظ قال لا بد من هذا القيد، لأن الإرسال الخفي الأخير اليوم منتبه له. الحمد لله <تصفيق> ولذلك لذلك انتهى للسلام. نعم الله يبارك لك. فالحافظ يقول لا بد من هذا القيد أن يقال الإرسال الخفي، رواية الراوي عم لقيه ولم يسمع عنه ليخرج التدليل الإرسال بقسميه وأما التدليل لابد أن يكون رواية الراوي عمن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بوافطه طيب أنا أقول الآن الكريمة شيئا في الأمس القريب أنه لا تكون شاري يكون بايعا أيضا هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عهد في هذه القراءة الذي عندي في هذا يعني انسحت ما ذهب الى حافظ في مقدمة طبقات المدلسين لأننا لو قلنا الارسال هو رواية الراوي عن عاصره ما لم يسمع منه دخل في ذلك المخرمون كما قال الحافظ رحمه الله بأن المخضرمين عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه و... وهم بلا شك ما أحد وصفهم بالتدليس بذلك إنما روايتهم مرسلة إنما روايتهم من قسم المرسل لا من قسم الرواية المدلسة فا وووكلارد الطبقات بأنه لابد بد منها كي تتميز الأنواع ويعني يعني تنفصل بعضها عن بعض أو لا من ااا من التعاميم فتتدخل الأنواع ولا تتميز. طيب آه... التدريش لا يلاحظ فيه القصد نعم قصد الإهام نعم. طيب في الإرثان وارث هذا الإهام لا فلا... الإهام غير وارث هذا هو القارخ. يعني يضاف الى رواية الراوي عما لم يسمع عما عثره موهما موهما هو كلامه ايضا كذلك بقدر ابن الصلاح موهما هذا الذي يبدي والله حفظ الله قلو الله أستاذي. استاذي وهي مرد في كلام دخل بن حسن نقضى عن الحافظ وهي المدلس سمع شيئا ولا ما سمع يسمع شيئا والمدلس اقول هذا ايضا شيء اضاف ويؤكد عليه بالاضافه اللي شكتبه يدينه القصد نعم هذا هو اضافتها امرأ لكن مجرد المعاصرة مع لا تفيد المعاصرة ما سمع شيء وطرق شيء ممكن يقع مع المعاصرة واليهام يكون رسلاً قبير باعتبار اني لقيت شيخاً فممكن ارهم الناس باني سمعت منه ولا بس نحنه اصلاً بقصد؟ بقصد ايضاً هذا يكون مدلس لا لما قل عن هلان فهم يظهمون لا, لا ليس مني عن القصد ولكن هم يظهمون لا قمنا بالواق ولو اشترك ان يكون هذا من المدلس نفسه قافراً يقعون باللبس. ولا ايش مدلش ما يقعون باللبس. هذا هو. ما كله منقطع منقطع. صار وقت الصلاة أبن. يلا الى الصلاة ثم الى العلم. ان شاء الله.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 ومنهم من يضم إليه شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته ومع أننا نجدهم أحياناً للول القول الأول يحكمون على حديث بعض الثقات بهذا الحكم فيقولون فيقولون عليه مثلا هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع ودخل على ثقة ودخل على ثقة قولي ياحي بن معين قيت الآن أه؟ قيت الآن قيدت بخبرك ادخل على الثقن ايه يعني ليس من روايتي هو نفسه نعم فايش هو الراجح بتعريب الحديد الموضوع هو ما كان في اسناده كذاب او وضع هذا من حيث الاسناد لكن قد يكون موضوعا من حيث المتن ولا يشترط والحالة هذه ان يكون في اسناده كذاب او وضع نعم اذا يعني ظهر نكارة المتن ووضعه وان كانت الاسناد تقاتل وفي مثل هذا يقول القائلون كذا مثلا ابن علي والذهبي ان هذا حديث باطل ويكون الراوي ليس بوصفا بالوضع او من كريم ما شاء الله نعم قول الحافظ قول الامام الحاكم في مصبرقه اخرجه البخاري يعني وهذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه ذكر السنة النبوية محتمل أنه من باب الإخبار لا من باب التعقب من باب الإخبار لا من باب التعقّب وربط بين هذا وبين كلام في مقدمة المسطبة المبتدعة زعم أن السنة النبوية لم يصح منها إلا كذا وكذا عشرة آلاف حديث فأراد أن يقول هذه الحديث صحيحة وليست موجودة عند البخار المسلم لم يقرّجها وهي صحيحة فأراد أن يرد على بعض المبتدعة ليس هذا من باب التعقّب والاستدراك بل هو من باب الإخبار هل هذا كلام صحيح؟ لا عيب لا شك لانه نعلم جميعا ان البخاري كالمسلم لم يجمع في كتابيه ما, ما صح عندهما لم يجمع في كتابيه كل ما صح عندهما ايضا هذا من باب الإخبار وليش من باب الاستدراك كيف يستدرك لماذا سمى كتابه بهذا الاسم استدراك عملي استدراك عملي استدراك عملي في بعض المواضع يعني العلماء يعدونه من أراد أن يلزم البخاري ومسلم أراد, أراد ماذا يعني هناك من يحمل صنيع الحاكم بقوله ولم يخرجاه أنه أراد الإلزام وصنيعه في ذلك شبيه بصنيع الإمام الضرقطن في إلزاماته ليس من باب الإخبار لكن من جوابكم تضحى أنه يريد فقط الإخبار. بارك الله فيك. نعم. ما شاء الله. الشيخ حسن لو تذكر. نعم. جميلة جدا. وريد أن أستذقنا. حسنا. وريد أن أذكر بعض الحاضرين أن الحاكم فيما يقول في حديث ما استنده على شرط الشيخين وأحيانا على شرط أحد هذا فساق كبير جدا منه ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرف البخاري ومسلم فإن ينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري محاصر ل الإمام البخاري وإذا صحح حديثا على شرط مسلم وهذا كما تعلمون سواء شرط البخاري شرط مسلم يعني سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم رجال البخاري فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصراً للشيخين والحاكم ليس كذلك الحاكم فيما يروي عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم بينه وبينه وصفتان أو أكثر وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري المسلم فإذا هو يعني وهذا التسامح والصلاح منه هو على شرط البخاري من عند شيخ البخاري فصاعدا وليس من دون شيخ البخاري ولذلك فنحن نلاحظ كثيرا قد يكون شيخ البخاري فصاعدا حقيقة على شرط البخاري مسلم لكن اسناد الحاكم إلى شيخ البخاري قد يكون ضعيفا وقد يكون ساقطا فكيف يصح يقال في مثل هذا الاسناد إنه على صحيح على شرط البخاري هذا الصلاح له بالإضافة إلى أنه إذا عرفنا هذه الحقيقة لا نستطيع أن نتوهم وأن نتخيل إنه يريد إلدام الإمامين بأن يخرج هذا الحديث الذي صحى من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم صلاح له صلاح له خارج وأيضا على تعقوبكم للحافظ الهيثم عندما يقول أخرجه مثلا الطبراني في الكبير او في الاوسط ورجاله ورجاله الصحيح انت يا شيخ رأت نسيني الالباني الله يعفركم ببارك فيكم ما الحمد لله يا ان شاء الله اعطتوا جيدي الحمد لله وعفركم ببارك فيكم تعقبتم كثيرا ايثني في هذا الباب عندما يقولون عندما يقول رحمه الله وهذا رجال ورجال الصحيح تذكرون دائما ان هذا شيخ الطبراني يقينا ليس من رجال الصحيح عسن والسؤال هنا وان كان هو فلماذا ما حمل يعني هذا كاستراح للهيثمي كما حملتم الحالة التي نحن فيها استراحا للحاكم هو هذا لكن هو ما وضع يعني قائدة او كتابا لاستدراك حتى نلاحظ هذه الملاحظة وندندن حولها كما فعلنا بالنسبة للحاكم لكن مثل هذا التنبيه في يعني بارح الله فيك يعني بالمناسبة بالنسبة لكتبكم هي يعني تسلمدنا على ايها والله الحمد والأسلطة بارك الله, الله فيك يبارك فيكم. بارك الله فيك الحمد لله بارك الله هنا يا شيخنا حفظكم الله في جرح والتعديل للراضي أحيانا ابن أبي حاتم يسأل أبا عن راون ويقول ذكره البخاري في الضعفاء فيحول من هناك ومع ذلك هو ضعفه ومع ذلك هو يلين الكلام فيه فهل شرط البخاري في كتاب الضعفاء الضعف الشديد من أجل قوله يحول من هناك لا. لأن كان مجرد الضعف هو أيضاً يضحفه ومع ذلك يحول بجنأة لماذا؟ أنتك مثال في هذا؟ الآن ما ذكرتنا مثلاً هنا هذا غريب لسبيلنا نحن نعرف هذا الكلام وفي ذلك أن هذا المعنى على الأقل أما هو يقول يحول ومع ذلك هو في الوقت نفسي يضعف يخل... هذا, ولا هذا غريب لا لا الآن أنت <تصفيق> آه. ما أخشابه؟ لأنه ما برضو هذا الحديث ولا يحتج به اه دكتور. وكيف لا؟ <تصفيق> <تصفيق> لأنه قول أبي حاتم لا يحتج فيه، وهو في الحقيقة يساوي أنه حسن الحديث إذا لم يكن هناك من بعفه ضعيفا مطلقا. فكل أبي حاتم في بعض الروايات عن رائد هذا كثيرا، عشرات الروايات من من رواة الصحيحين الموفقين من الأن الثقات سيد أبا حاتم يقول لا يفتج بحديثه وهذا منه يكثر يكثر جدا وأنا ما أفهم تضيف حطوة من كلمة أبي حاتم إنه لا يفتج به وإنما لا يحتج به في مصاف الثقات الذين يصحح حديثهم خاطر في بالي خاطره في اللقاء امس كان ينبغي ان الكره وما يرشون منا سمي حتى فاتت الخاطره والان عادت الحمد لله لكن اني اتذكرها أن بعد ان اتم الجواب عن هذا فانا اثربت حينما قلت انه يقول لابني يحول من كتاب البقره ومع ذلك من فإذا كان ضعيفه كما قلت اخيرا لا يفتج به فهذا ليس تعرضا لما ذكرته آنفا أما ان كان في ذلك ولو بعد لاين أنه يقول يحول من كتاب الضعفاء البخاري وهو ضعيف هذا كأنه لا تصوره أما, أما لا يفتج به معقول ي... الخاطرة قبل ما الخاطرة أحنا. في الامس القريب كان الموضوع اظن عيد اليوم بمناسبة في الخلاف بين الشيخين في الاكتفاء بالمعاصرة او لابد من شرطية اللقاء فانا هل يذكرني قضية الصلاح بحاسم ان لا احتجوه وهذا من توارد الابكار سبحان الله تبين لي بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو الشرط الصحيح وليس الشرط الحسن اللقاء واضح نعم في الحديث الصحيح أما في الحديث الحسن لا يشترط فيه اللقاء لأنه مر ببعض الاحاديث ينقل الإمام الترمذي على إمامه البخاري أنه يحسن إشناده وشرط اللقاء فيه لمن فيه سبحانه سبحانه وهذا ذكرته في بعض ردودي على هذا القضاء هذا الثاني يعني هل الإغاثة يمكن سمعت هذا هذا هو هذا وأحبت أن أذكرك بهذه لعلها تمر بك فنحقق قوله تعالى أنا شد عضلك بأخيك. والله هذه حقيقة، تستحق تتبعا عن ضطر. وتتبع الرجال من التاريخ البخار الكبير ومعرفة الاتصال والسماع. إيه والله. الصورة بوضوح يعني. نابش. نضبط. بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان الكلام فيه حول أبي حازم الرادي، وقوله مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به، ذكرتم أن هذه لا تساوي ضعيف. بل ممكن ان يكون بمرتبه الحدل نعم فهذا لان ابي حاتم متعنت في التوثيق فيما يعني في حق الناظر يعني في حق الناظر في كتاب ابي حاتم اما عند ابي حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحتج به هل يعني انه ضعيف او يعني انه يحتج به على اي وجه للحج سواء كان الحث ي... الذي تكلمت، ي... لا يعني ضعيفا مطلقا لا يعني باطلا يعني نعم وانت تعلم جيدا ان شاء الله بأنه يستعمل التعبيرين هو يستعمل العبارتين في بعض المواضيع يقدر حديثه في بعض العبارة لا يحتج به وفي بعض العبارة ضايف نعم ولابد بأن هذا الذي يستعمل العبارتين أن يكون له في المخالفة بين اللبنين الذي أخرى طبعا ذكرت آنفا بعضها أنه لا يساوي قوله لا يستجب به قوله ضعيف. بارك الله فيك. ما فيك الله. في دراستي للعلل الإمام الدرخطني أحياناً أجل الحديث يدور على رجل ضعيف والجماعة روى الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو ببلغة معين والفرد الثقة يخالف الجماعة عن هذا الضعيف روي بلغة أخرى. او يزيد في الاسناد او ينقص يعني مخالف سواء في الاسناد او بالمثل فحيانا الامام الضرخطني يوهم هذا الثقة يقول اخطأ بلال او يلوية شادة مع ان عندنا من يتحمل العودة قبله وهو هذا الضعيف الذي يضر عليه الاسناد فلماذا يعني في مثل هذه الحال يوهم الثقة وهناك من يتحمل وفي موابع اخرى يعيد العودة على هذا الضعيف ويقول وهو للطرابي يحدث الجماعة بهذا الوجه والفرض بالوجه الاخر لكن أنا سؤالي عن الإصطور الأولى لماذا يقال في الثقة شذة أو وهمة مع أن هناك من هو بهذا مع علمي أن هذا يقوله أحيانا في من صرح وضع ضعفه كيجيد بن أبي زياد بكر حديثا ودار الإسناد عليه فواحم من دونه ويزيد تكلم فيه الإمام الضرخو في نفسه عندي يا عبي الجواب الاول من ثلاث الميناء ادريك الجواب الاخر يقوم على سؤال هل في المكان الواحد بعف ذلك الراوي ام هو في ذينك انه ضعيف عنده الان لا اعطره ولا ادري انا الان لا ادري اه فانا اقول يحتمل أولاً أستبعد السبعد كل الاستبعاد أنه في المكان الذي يضعف هذا الراوي يصب بالخطأ على الثقى الراوي عن الراوي الضعيف أستبعد هذا جداً ثانياً الذي يتطوره أن لا يكون في ذهن المتحافظ الدار قطني أن هذا الراوي ضعيف عنده ولذلك يذهب واله الى تخطئ الثقه الذي خالف الثقات وهذا الثقه اشترك مع الثقات في الروايه عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك نعم. وضعيف عند الدار خطني مصرح بذلك في غير هذا المكان لكني اتصور بانه حينما وهم الثقه الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهني أن هذا المبأع عنده في تلك الرحبة ضعيف عنده فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقة، تصب عليه، وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهب الضعيف هذا، إن كان يعني وجد مثالاً بأنه في الوقت الذي وصرها بضعف هذا وهذا السبعينه جدا بيكون هذا يعني كما قلت في بعض المناسبات إنما هو بشر نعم إذن وهذا النص الثاني من العلم بعد لا أدري طيب شكراك الله رجي طيب كبارة شخنا في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدرقطنجي كتابه العلل وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة ويقول ان هذا الراوي الذي يدور عليه الاسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذلك والحديث محمول عن وجهين وجدت ذلك في عدة حالات اريد ان اعرضها عليكم قبل الحالات في هناك تعارض بين, بين الوجه ووجه؟ وجه ايه هو الوجهين كزيادة لغضة فيها يعني زيادة معنى اه ما بعمنا كما بحثنا هناك ذكرتم أنتم أن تقولون زيادة المعنى هي تعتبر هي زيادة هي عليها البحث لا لي الخبرة اللغة ما يهم من اللغة إيه فيها لغة فيها زيادة معنى طيب. نعم في هيك شيء يعني فيحمل الحديث على الوجهين ما هو في هو هو معنى. حياناً لا لا زيادة معنى أو أحياناً مثل الوقف والرفع نعم حسناً عن الحديد انا بفهم لا عن المتون انا قلت الأول لسني المتون بزيادة لغة فيها زيادة معنى هذا في المتون وأحيانًا يكون بالإثناء بالرفع والخفض أو إفتاء رجل براو براوٍ آخر أو بهذا النوع بلى بيكون في هناك ترجيح بالنسبة للحديث الشاذ سواء سلماً ومثنىً ولا بيكون الوجوه تقريبًا متقابلة نعم صدق ثقة خلاف أربعة أو خمسة من الثقات هات من شخص إيه نعم فأحيانًا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبيرون لي الصواب فيها إن شاء الله طيب احيانا اذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة احد الائمه المشاهير الاثبت فيحمل حديث على وجهين هذا كما في السؤال 52 و600 من العيال واحيانا اذا كان في مثال المثل ليس موجود عندنا كنت اظ يعني كنت اظنه كيف نجاوبك كنت وفق مكتبه كيف نجاوبك على حذف كنت اظن ان البحث ما كنت في مكتبه ما نعت بعديك <تصفيق> لكن نعت عليك بارك <تصفيق> الله فيك راضي الاسئلة التي تحتاجها بكتب اضعها على حذاء على هيئة كتبها يعني ما في عندك ولا مثال لما لا قلت لا ارقام للامثلة عند الان مثالان لكن الكتاب ليس في ايدلالا سبحان الله وتكرر ايضا اعتذارك <تصفيق> و... واعتذاركم مطلوش انا ما اقول هذا لكن اقول بموجب يعني, يعني الحظر الطويل في الخير والعلم الحمد لله اكيد قد مرت عليكم مثل هذه الاشياء وظهر لكم فيها وإن من نصلح ذا من أنا مثل ما عرضت ما عارف هذا أما يمكن أن يكون في تقابل بين روايه وبين روايه يمكن أن يقال بالوجهين يعني من مثلا الذي رفع وهو ثقة والذي أوقفه وهو ثقة فكل من الوجهين يقال هنا ونعم هذا أقول أن الراوي وغيره وغير فعل كذلك ومنهم تعلمنا ينشط أحيانا فيرفع الحديث ولا ينشط احيانا فيوقفه أو يكون الجو ما بناسب رواية الحديث على الطريق المعددين فيعلقه هكذا هكذا هيك شيء أعرفه يعني أما أن يكون هناك جماعة من الثقات رواوا الحديث لنقل مثلا موقوفا وثقه اخر خالف هذا الثقات ورواه مرفوعا ثم يقال كل من الوجهين يمشي مدهى خطني انا هذا ما اسوال ان نرجئ هذا السؤال حتى نكون ان شاء الله في و, آه آه. عند الكتب هذا اسهل بارك الله فيك و وبارك لك المجلس الاخر انا بدات وغنت انك راح <تصفح> تقول عندك مش بين الكتب فقط هذا هذا ما ارجوه واتمنى طولك راكولا عندك يعني و... وعدك بارك الله فيك وفيكم بارك نقول نرجو ان الله حتى يكون عندكم ان شاء الله طيب الله يديكم شيخ نبي مساله قول مثلا حروه ان عائشة عفوا اذا انت تجزم بوجود هذا المثال العجيب الغريب في عيل الدارقطني هل انت ظهر لي ان الامام استطاع كيحب ابن سعيد القطان هذا المشهور مثله لا ام فيقال انه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوه عن هذا الوجه وان كان شيء من الامور فهو من, من الشيخ الذي فوقهه انت الان ادخل تعاملا جديدا في الحضور. لا ذكر جبل الحفظي ايه وهو هذا ذكرت انا ذكرت شخنا في السؤال ده. هذا السؤال ذكرته قلت احد الأئمة الأئمة يعني سبق لذين من المصنفين آه. اه لكن الان هو آه. الله ايه ولعل المثال الذي ايضا انا اذكره هو في بياحة الثوري وفي مثل هؤلاء نعم هذا بالنسبة لحالة هذه ايه هذا شوي بلطف في عندي ايه ايه طيب ان شاء الله نلقي السؤال ببن الله في قول مثلا عروة ان عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا فقال لها كذا وتفرقت الامام احمد بين هذا اللغض وبين قوله عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كذا وهنا الحالة الأولى هي ظاهرة الاتصال وحققتها الإرشال والحالة الثانية متصرة وكلام العلماء في الفرط بين أن وأن وستلال بعض العلم بالتفرقة وغير ذلك في في بعض المواضع تطبيب الأن إلو معنى <تصفيق> عند المسيئين بكشيرها هيا إيش معناه حتى ما يكون معناه ينهاء المجلس <تصفيق> هو, هو هذا يا حتى ما يكون هو هذا معناه بس لازم يعني يعني جاهد بالإصطلاح <تصفيق> ويكون ذلك خيرا <تصفيق> يعني رب جاهل أمضى منها ألف نعم في بعض ال في السلسلة الصحيحة في في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية مطفلة عن عروة ان عيشة قالت رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا فهل يكون كذلك؟ هل الأمر يكون كذلك؟ هذا هي خالته. لا هو يقول أن نعيش. لكنه ما أبرز القصة، ما أبرز كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كلام على لرسول الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> ولا أخبر أن أخبرته أنها أن قال لا وقالت له عليه الصلاة والسلام. كل ما ذكرت إلى الأخير هي أنها خالته. فمن أين ما الذي يسبق لأول واهلة إلى ذهن السامع فينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة قصة حصلتنا عنها ما هو الذي يتبادر إلى ذلك الذي يتبادر إلى ذلك وأنها أخبرته وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع إذا كان هناك ما نمتنع تصريح مثلا لإمام أحمد وبعض العلم بأن هذا حقيقة الإرسال ما يكون هذا مما يمنع؟ كيف يعني؟ يعني الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين عن وعن مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه السلام كذا كذا هذا متصل وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه السلام والسلام هذا مرسل. فسدل بعض المتأخرين أنه أن عن تفيد الاتصال وأن تفيد الاتصال. فرد عليه بأن الإمام أحمد. ما يفرق بين لا عن وأن بياته ولكن أن في الحال الأولى لها معنى فأن عروة أضيعا حكى شيئا ما عي... ما عفره فمحتمل فيه الإرسال بخلال عين وهذا هو الأصل ايه يعني أي راوي يروي عن آخر ليس بينه وبينه ويري عنه مثل هذه الصلاة والقلاب التي بين عروة وعائشة هو هذا الأصل التفريق بين عن وبين أن لأنه أن تكون ظاهرة في الإرسال أما عن ليست كذلك المهمة الذي ألاحظه هو فقط القرابة الوفيدة التي بين عروة وبين عاكشة إذن هاي متنطرة ثم ثم يخصر في مالي أنه هناك في الصحيح البخاري بعض الروايات من هذا النوع لكنها تتميز بأنه في آخر القصة بقول هرها وقالت عائشة كذا وكذا فبيقول الحافظ في الفتح هذا يدل على أنه قول أولا في حقف المتصل نعم وليس في حقف المقاطئ ما شاء الله عناب هذا الوجه عندي والله عليك. وهذا ما شاء الله الآن ذكرت كلاما لابن رجب الحنبلي في شرح الأن الترمذي بعد أن ذكر هذا الكلام على إمام أحمد قال أما في في المكترين مثل عروة عن عائشة فلا يتصور الإرسال هل لهذا مثل العينين؟ ما قاله؟ الغضب ما قال شرعة علماء من وخلاته والرضا. صلّى الله عليه وبارك. الله يغفر شرعة. الله يغفر. وارحمنا فيه. الله يغفر شرعة. الحمد اللهم امين اللهم آمين. شرعة معروفة يعني إذا اختلف المثبت والنافي، فإن العلماء يقولون يقدم المثبت على النافي لأن مع زيادة علم لا يسمع النافي. الا اني وجدت ايضا في السلسلة الصحيحة موضعا قدمتم فيه النافي على المذكة وهذا الراجع الى لابد من فضل الكتاب ما شاء الله شكرا في مسالة الادراج بعض الروايات يرويها اثقات متصلة ليس فيها تمييز ان هذا منقول فحابي او منقول ثابعي فيروي مثلا على سبيل المثال الثقة الحديثة مساقا واحدا ويأتي رجل دون ثقة كأن يقال فيه صدوق فيفصل في بعض جمل هذا الحديث فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا وزاد أبو غرير فقال كذا هل هذا الصدوق روايته تعل الرواية الأولى في الجملة التي فصلها يقال ثقة مقدم على صدوق ولو كان ثقة ثقة الأول مقدم. ولو كان ثقة فالثقة هو المقدم مع وجود من من ميزة نعم إذا المثال أعرف المدرج بمنخالفة طبعا نفعل من الحديد يعني ده. أن راوي روي الرواية المخصولة الميزة أكثر أو أكثر أو أكثر أو أكثر ما شاء الله الله أن يبارك فيكم الله, الله من كل سوى مكروف الحمد لله حمد بفضل الله نحن أيضا في مسألة بعض الرواح أقرأ بتاذيب لا يروى عنه إلا ابنه او حفيده فهل وجود الابن دليل على ان الاب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهور الحال لا ليس كافيا ليس كافيا بل على العكس لا. الا ان يكون الابن ثقة معروفا وهل يعني و... ولو كان ثقبا اخر غير الابن فنحن نحكم بجهالة العين فوجود الابن الان ثقه يرفع ذلك العين لا, لا. انا فهمت من كلامكم انه يرفع ذلك العيد اذا كان الابن ثقة معروفه لا بقول اذا لم يكن ال... قلت نعد العكس هو الاخره اذا كان الولد ليس ثقه ها ليس ثقيل اما اذا كان ثقه فحكمه حكم ال الراوي الذي يروي عنه سخة واحد. يكون مزوج العيما غينا. ما شاء الله. عين لكن الذي يمكن أن يفرق إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهم يروون عنه، فما حب هذا الأب؟ أنا لا أزال أخو حب موك حب الثقة الذي يروي عنه جماعة. فانكر نسي خاطر فتعرف يعني الخرامه لا تذيده شيئ لا تحدث ولا تؤخر نعم مع اني قد وجدت الحافظ في بعض المواضيع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحفيظ هو يقول هذا بارك الله فيك فحدث في غيره اي ما شاء الله هنا قررت ان اقول ان الحافظ يقول في الرجل المقبول في الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة نعم وينبغي أن يقول فيه مجهول نعم وهذا مثال يعني داخل بي هذا يعني أو. لا يتكع فيه من طبيعي أو. لأنه وجد غير ذلك أيضا. فيما هو محل اتفاق او كذلك بارك الله فيك شك بارك كذلك يا شيخنا <تصفيق> لو حضن الراوي انفرد عنه يعني جاء عنه راويان فخر الشيخ لم يروى عنه إلا تلميذان وكل منهما يصلح في سواد المتابعات ولا يحتج بهما يعني لا يحتج بأحاب كل منهما عن انفراده يساويان ثقة يساويان ثقة نعم ما شاء الله ويكون اضم شيء العين ايه لان لما وجدت انا من صنيع الحافظ انه يرفع جهالة العين بهذا الامر مدام كل من هما لا يحتجوا بعين ايه لكن اضم احدهما الى الاخر قوية شأنهما ايه فيساوي نفقة واحدة انا عرضت ان اخذ من صنيع الحافظ واسألكم فعلمت انك ستفرق وتقول هذا كلام الحاقض ولدك كان صغة بسؤال حين لماذا م. لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفعها رواية الصغة مع ان الاول بمجموعة يعني الطريقين الحسن غير والثاني صحيح فقلت ستسألني وتقول ومن ادرك اني سارفعها فغيرت صغة بسؤال نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <دار. لا. تصفيق> شيء مهم لتعلق في هذه المسألة يعني السؤالان الاخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال آه. وليس من صنيعكم فيما علمنا الالتفات الى جهالة العين او جهالة الحال في التضعيف فضلا عن التقوية فال... فالحسن لغيره اذا جاءنا راويا مجهولان كل منهما جهالة عين او جهالة حال او احدهم هكذا او احدهم هكذا على الطاعدة اختلاف الطبقة لطبيعة الحال فهذا الشيخ لا يقوي فيما نعلم من طريقتكم إذا التفريق بين المجهول العين ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق اصطلاحي محض وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث ما عليش لكن أولا ماذا تعني بقولك يقوي يعني يصبح حسنا لغيره تعني المثل يعني المثل طبعا كلامي في المتن. البحث الآن في سؤال أبي الحسن عن الراوي عن الراوي صحيح لكن أنا أقصد حول الثمرة ثمرة البحث ثمنة البحث في الراوي هو هي يعني رفعه او بقاؤه رفعه لدرس الاحتجاج او الشواهد او ما سابه ذلك وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد سواء عندكم سيخنا لا ليس سواء كيف السادي لانه تعرف مجهول الحال مجهول الحال نعم حاله اقوى من مجهول العين صحيح اي اذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا صحيح إذا لماذا سواء لكن حيث شعر شيخنا أنت تحسن إلا إذا كما تقولون دائما إلا إذا كان في المات المكارة معينة أو شيء يلقضح في الذئن فهذا يقوي الرد كونه مجهول حالا اما اذا كان المثل مثلا يعني سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين عينا فأنا الذي اعلم من صنيعكم لعل اخانا ابو الحسن او لاخر ابو عبيدنا ساعدونا ذلك انكم تمشون هذا وتقوونه واشحنا طبعا درجة الحسن تتقارك نعم لكن لا يزال اخي الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال لا يزال لو لا موجود او ثبرته لو ثمرته يعني خلينا نقول الآن مجهولين عينا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الحسن لكن إذا كان مجهولين حالا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الصحة فالفرق لا يزال موجودا بين مجهول العين مجهول الحال سواء من حيث قوة حديث نوع وقوة حديث النوع الثاني او من حيث كثرت المقوين عددا وقلة فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطمئننا لصحة الحديث لكن بالنسبة لمجهول الحال ما بضرنا ان يقول العدد قليلا كما هو الشأن في مجهول العين خلاص الكلام يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة جميل جزاك الله خير ويا يا أخو خيره يمكننا أن تخيل الساعة فضل <تصفيق> مارك الله أخير أئمة الفرح والتعديل مارك. الذين قد عرف تشددهم أو تساهلهم أو اعتدالهم الحمد لله ما أسأل عنهم إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواه جرحا أو تعديلا وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط او الاعتدال او التشدد على سبيل المثال البيهقي فاذكرهم لكم اولا ثم اعيد لكم واحدا واحدا او اذكرهم لا واحدا ثم واحدا طيب مثل البيهقي, البيهقي. تعرفون عنه الاعتدال او التشدد او التساول ما اعرف عنه الا التوسط التوسط اي نعم فاذا انفرد مثلا بتوثيق او تضعيف يقبل يقبل نعم ما شاء الله مثل بن القاسم كذلك ابن خلفون ما اعرف عنه طيب ابن سعد صاحب الطبقات في شيء من التساهل ابو نعيم ابو نعيم ما في ذاني شيء الخطيب الوسط البزار متساهل ابو احمد الحاكم ما هو مشهور عندنا ما نعرف عنهم ابن قانع عبد الباقي ابن قانع هو نفسه متكلم في بعض الكلام ما اذكر عنه شيء توثق الذهبي احنا يذكر في الكاشف يوثق للرجل ما احد تكلم فيه الا كلمة محابو الذهبي الذهبي مثلا ما عاد تكلم فيه من منه من الام المتقدمين الا ان الذهبي ترجم له وخول انتقاه نعم لا اما وثق شيء ثاني هو يقول يصرح بقولي ثقه حافظ ذهبي لكن في بعض المواضع يقول تنهض ادري او كلام ابن حبان توثقه ابن حبان بقولي يوثق وكذا فبدنا من كتب الشيخ كثيرا انتم عليك كثيرا هذا من كتب الشيخ وانا الكتب الحمد لله قراننا من كتب الشيخ فاحنا كثيرهم يقول وثق في توثيق ابن حبان لكن حال هو نفسه يصرح بقولي ثقه فمثله يقبل منه وما قد سبقه احد ما جبهه بارك الله فيك طبعا انت تسلم الان عن ابن قانع لا عن الذهبي الكلام اللي انا اقدم مره كلامكم في ابن قانع بان نفسه متكلم فيه اه اذا متاينه من ابن قانع انت فكرتم عن ابن قانع هلا ده انا ذكرت يعني الكلام الاخير هذا في الذهبي حفظ الذهبي اه ايوه طبعا اذا ما صح بتوثيق توثيق الذهبي فبي منثق يقبل إذا إيه. يقبل هنا ما شاء الله خبر فيكم ما بارك خبر ما شاء الله عبنا الشيخ ونا عبنا الشيخ ما بيتصل الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم ما حكم رواية التلميذ الملازم المكسر عن شيخه المدلس اذا عن عن شيخه إخوة الايمان تتمت الكلام في الشريط التالي لا فرصة إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبه مثلا بالنسبة للثلاثة هذا شيء من آخر أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي كلام الحضر الزهبي في ترجمة الأعمش في ميزال الاعتدال لأنه يعني يتوق يعني نعم يتوقف في عن علته إلا في مشايخ أكثر عنهم نعم إلا في مشايخ أكثر وحنهو أقصر عنهم على سؤال أن هو مقلوب المثله. إذا كان التلميذ المدلس ورَوا عن مَشَائِخ لَجَمَهُم وأكثر عنهم. الآن بناءً من المثال عكس, العكس يعني. عكس السؤال يعني الآمر يروي عن شيوخ له مشهورين. نعم. وهو يكثر من الرواية عنهم. إيه نعم. أيوة. وينعني عنهم. نعم. فيقول حافظ ذابي يتوقف عن عنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كعبد صالح سمان و... ومن يا أخواننا. ذكر جمعه وهذا بصحاح. نعم. نعم. هذا موجود في ميزان لك ترجمه ترجمة نعم. مر علينا مثل هذه العبارة. انا أرى. في الصحيحه وامثاله سبقا ذكرته منها شبتين أخرى.